وويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يتقون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممن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 سوا إلى السائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها ول الأرض اتي طوعا أو كرها؟ قالت أتينا قائين.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 لملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشذ منا قوة أولم يروا أن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 توم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظن تُن بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلب جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون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 مستقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تَخَافُوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم تعدون.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 فاغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر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 إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لم ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه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 ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا قصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِمْ وَقُرُوا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ كَلِمَةٌ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 لا كَمَا مِن نبي شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم مما يث لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وان مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَأُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي, ليقولن هذا لي وَمَا أَظُنُّ الساعة قائمة ولا إرجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلي